بوك تو بوتيش خمسة وعشرون خمسة وعشرون. في المدينة في المدينة آمي ستيشوني جيتة جاي أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار مي بما بند ج أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطارمي أريد, المطار. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينةشن كيف أصل إلى محطة القطار كيف أاصل إلى محطة القطار أك بما بند جاب كيف أصل إلى المطار كيف أاصل إلى المطار؟ أمي كيبها بي سيتي سينتري كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف اصل إلى وسط المدينة؟ أمار أكتا تاكسي جاي أحتاج لسيارة أجرة أحتاج لسيارة أجرة أمار شهر أكتا ماب با أحتاج চাই المدينة لخريطه المدينه احتاج لخريطه المدينة. أحتاج لفندق احتاج لفندق ami ekta أريد أن أستأجر سيّارة AMR Credit Card هنا بطاقة الإئتمانية هنا بطاقة الإئتمانية AMR License هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي شهر الدكبر موتو كي ياتح؟ ماذا يوجد في المدينة الرة ماذا يوجد في المدينةليرة ابني شهررج اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة ابني شهررهجان قم بجولة في المدينة قم بجولة في المدينة. आपने बोंदरे जान. اذهب الى الميناء. اذهب الى الميناء. आपने बोंदर ਘुरे देखते जान. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. এছাড়া جايجا ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك